الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهدوا أن وأن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول. أشهد أن محمد دار رسول الله أشهد أن علي ولي هدواً معلياً حجة الله هيا للصلاة ya no. Come on.